سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة وليس في الدنيا طيب عيش على الدوام إلا للعارف الذي شغله رضا حبيبه والتزود للرحيل إليه فإنه إن وجد راحة في الدنيا استعان بها على طلب الآخرة وإن وجد شدة اغتنم الصبر عليها لثواب الآخرة فهو راض بكل ما يجري عليه يرى ذلك من قضاء الخالق ويعلم أنه مراده كما قال قائلهم إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني فأما من طلب حظه فإنه يقلق لفوت مراده ويتنغص لبعد ما يشتهي فلو افتقر تغير قلبه ولو ذل تغير وهذا لأنه قائم مع غرضه وهواه وما أحسن قول الحصري إيش علي مني وإيش علي في وهذا كلام عارف لأنه إن كان ينظر إلى حقيقة الملكية فعبد يتصرف فيه مولاه فاعتراضه لا وجه له وإرادته أن يقع غير ما يحب فضول في البين وإن نظر أن النفس كالملك له فقد خرجت من يده من يوم إن الله اشترى أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه؟ والله لو قال المالك سبحانه إنما خلقتكم ليستدل على وجودي ثم أنا افنيكم ولا إعادة لكان يجب على النفوس العارفة به أن تقول سمعا لما قلت وطاعه وأي شيء لنا فينا حتى نتكلم؟ فكيف وقد وعد بالأجر الجزيل والخلود في النعيم الذي لا ينفد لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة وما يبقى لتعب رمل زرود أثر إذا لاح الحرم فالصبر الصبر يا أقدام المبتدئين لاح المنزل والسرور السرور يا متوسطين ضربة الخيم والفرح الكامل يا عارفين قد تلقيتم بالبشائر زالت والله اثقال المعاملات عنكم فكانت معرفتكم بالمبتل حلاوة تعقبت شربة المجاهدة فلم يبقى في الفم للمر أثر تخيلوا قرب المناجاة ولذة الحضور ودوار كؤوس الرضا عنكم فقد أخذت شمس الدنيا في الأفول وما بيننا إلا تصرموا هذه السبع البواقي حتى يطول حديثنا بصنوف ما كنا نلاقي